موقع رياض القرآن يقدم, يقدم قلت للليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار قال لم ألقى في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صموا بكم في الظلمات من يشأ الله يطلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم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 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إيام تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء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 حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذنا بقتها حتى إِذَا فرحوا بما أوتوا أخذنا بقتها فإذا هم مبرسون فقطيع دابر القوم الذين ظلموا